اذا السماء انشقت اذا ورق لما يستقبل من الزمان والسماء يراد بها السماوات السماوات السبع والسماء في اللغه اسم لكل ما علا وارتفع وهو على معنيين ان اريد بالسماء ما علا وارتفع فهو يشمل كل ما كل ما ارتفع على الأرض من سحاب وغير ذلك والمعنى الثاني أن يراد بالسماء السماء المبنية وهي السبع الطباق وهذا هو, هو المراد هنا مراد السماء المبنية السماء بنيناها بأي دن وإنا لموسى السماء سميت سماء لارتفاعها وهي سقف الأرض وبناء بمعنى السقف الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء يعني سقفا جعلنا السماء سقفا محفوظا وهذه السماء محكمة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 فارجع البصر هل ترى من فطور ما تجد في السماء فطورا وانشقاقا اينما أينما توجه بصرك سماء محكمة لها أبواب لكن يأتي عليها يوم إذا أراد الله نهاية هذه الدنيا والانتقال الى الدار الاخره فان هذه السماء تتشقق من شده الهول تتشقق تتفطر شده الهول ويوم تشقق السماء بالغمام ومنزل الملائكه تنزيلا فتتشقق هذه السماوات فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل ولدانا فيها السماء منفطر به والانفطار والانشقاق معنى واحد معنى واحد وفي السوره التي قبلها بسورة السماء انفطرت اي انشقت اذا السماء انشقت لامر الله سبحانه وتعالى واذنت لربها يعني استمعت لامر الله وامتثلت الاذن هنا معناه الاستماع واذنت لربها اي استمعت لأمره سبحانه وتعالى واستجابت لأمره أذنت لربها وهو الله جل وعلا وحق لها ذلك حق لها ذلك الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة للسماء في هذا اليوم أما الأرض واذا الأرض مدت مدت يعني بسقت ووسعت وأزيل ما عليها من جبال مرتفعات ومباني فصارت قاعا صفصفا لا ليس فيها عوجا ولا امثا لا ترى فيها لا ترى فيها عوجا ولا امثا من اجل ان يحشر الخلق على ظهرها رجوم من بطنها يحشرون على ظهرها اذا الارض مدت اي بسطت ووسعت حتى تسع الخلائق يقومون على ظهرها في الحشق إذا الأرض مدت وألقت ما فيها أخرجت ما في بطنها من الأموات أخرجت ما في بطنها من الأموات ومن الكنوز وتخلت فرغت مما في بطنها لأمر الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يدعو العموات فيستجيبون ويقومون من قبوله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبهتم إلا قليلا من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون فإذا دع الله الأموات في قبورهم والأرض من الأموات مملوئة من الأموات إذا دعاهم الله دعوة واحدة خرجوا من قبورهم لا يتخلف منهم أحد لا من الأولين ولا من الآخرين وهذا معنى قوله وألقت ما فيها وتخلت أي فرغت من منهم لأمر الله سبحانه وتعالى وألقت ما فيها وتخلت ثم أعاد فقال وأذنت أي سمعت لامر الله واستجابت وأذنت لربها وخطت ثم إن الله سبحانه خاطب هذا الإنسان الذي خلقه لعبادته وطاعته ورزقه سخر له ما في السماوات وما في الأرض خاطبه الله سبحانه وتعالى فقال يا أيها الإنسان يعني جنس الإنسان مؤمن والكافر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه هذا نداء من الله الآن ينادي الله جل وعلا حين نزل القرآن الله ينادي هذا الإنسان يا ايها الإنسان إنك كادح أي سائر إلى ربك أنت تسير إلى ربك في هذه الحياة وانتور تسير الى ربك وتسير اليه مسرع كادح الى ربك كدحا اي سيرا ثقيفا وكلنا والمؤمنون والكفار كل الم... الانسان بابن الانسان كلهم يسيرون الى الله جل وعلا في هذه الحياة نقطعها يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة، شهر بعد شهر، حتى ينقضي العمر والنهاية تردون إلى الله سبحانه وتعالى لا يتخلف منكم أحد، لا المؤمن ولا الكاذب ولا العاصي ولا المطيع، كلهم سيرون الى الله ثم ردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ولا بد ان تلقى الله سبحانه وتعالى متى في يوم القيامه حينما تنشق السماء وتمد الارض تلاقي ربك عز وجل ولن تفوت على الله عز وجل فحسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون يفعل ما تشاء أن تعمل لنفسك وقد أنذرك الله وبلغك واقام الحجه عليك تفعل ما تشاء تطيع او تعصي كل هذا سجل عليك و إذا اذا بعثت يوم القيامه إنك كادح الى ربك كدحا فملاقيه هذه النهايه ملاقيه الضمير يرجع الى الله الى ربك تلقى الله سبحانه وتعالى ولا بد لا مفر لك من لقاء الله عز وجل وقيل الضمير يرجع الى كدحا اي الى عملك فملاقيها وملاق عملك من خير او شر اعمل ما شئت فستلقاه امامك محصاء لا يضيع منه شيء انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي ملاق الله أو ملاق عملك والمعنى واحد المعنى واحد انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ماذا تكون حالة الإنسان؟ إذا لقي الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه كتاب أعماله أوتي كتابه أي كتاب أعماله بيمينه وهو المؤمن الذي آمن بالله في هذه الدنيا وعمل عملا صالحا وملأ صحائفه بالأعمال الصالحة ما يضيع منها شيء لا القليل ولا الكثير هذا يعطى كتابه بيمينه بيده اليمنى تكريما له تكريما له لأن اليمنى تستعمل الاشياء الطيبه مباشره الاعمال الطيبه فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه تكريما له فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا حسابا سهلا ولا يناقش وهو العرض سما العرض تعرض عليه اعماله ويغفر الله له ما كان فيها من ذنوب ويرجع الى آله مسرورا اما من اوتي كتابه بيمينه اما من اوتي كتابه يمينه نعم سوف يحاسب سوف يحاسب حسابا يسيرا لا يدقق عليه ويناقش وانما هو العرض فقط بعده ينقلب الى اهله اي الى الجنه الى اهلهم في الجنه مسرورا انه تخلص من هذه الأهوال وهذه المواقف الصعبة والناس يوم القيامة بالنسبة للحساب منهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما صح في الأحاديث يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم السابقون والمقربون يقولون الجنة من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض وينقلب إلى أنه ومنهم من يناقش الحساب ومن نوقش الحساب عذب كما في الحديث. لكن كلهم معالهم إلى الجنة وإن عذب فمعالهم إلى الجنة أما الكافر فلا يحاسب حساب موازنة بين الحسنات والسيئة لأنه ليس له حسنات لكن يقرر بأعماله ثم يدفع إلى النار فالعياذ بالله فأمام نوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا أنه تخلص من هذه الأهوال وأنه ما لم يضع عليه شيء من حسناته وقد تجاوز الله عن سيئاته هل هناك أعظم من هذا السرور ما هناك أعظم من هذا السرور صلى الله الكريم من فضلك انقلبوا الى إلى مسرورا وبعد ذلك لا يعرض له أي مشكلة تخلص انت لا يعرض له أي خطر ولا أي مشكلة في الجنة هذا هو الفوز العظيم والنجاة وأما منوتي هذا الفريق الثاني أو القسم الثاني من بني الإنسان وأما منوتي كتابه اي كتاب أعماله بشمال وراء ظهره وراء ظهره يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره اهانه له بشماله ومن وراء ظهره تلوى يده والعياذ بالله تلوى يده إلى وراء ظهره إهانة له هو يعطى بشماله ومن وراء ظهره وأمام نوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا أي هلاكا وخسارا خلاف الأول الذي انقلب إلى أهله مسرورا هذا يلقى ثبورا هلاكا وخساره والعياذ بالله سوف يدعو ثبورا ومعاله له ويصلى سعيرا يصلى سعيرا أي نارا مستعره لا خلاص له منها وذلك بسبب كتابه السيء الذي أخذه بشمال من وراء ظهره يصلى سعيرا السبب في هذا الموقف المخزي إنه كان في أهله مسرورا كان في الدنيا مسرورا بما هو فيه من المعاصي والمشارب و النفس ما تشتهي غافلا عن مستقبله غافلا عن هذا اليوم ولا ولا يتصور هذا اليوم او ياتي له على بال ابدا في دنيا ما يتصور يوم القيامه ولا يتذكر هذا اليوم وانما هو مشغول بدنياه فقط ومسرور بما هو عليه من ملذات الدنيا ومتاعها وشهواتها ولا يعمل لآخرته هذا مآله ما يوم القيامة كان في آله مسرورا أما الأول فكان في الدنيا منشغلا بالأعمال الصالحة والخيرات طاعات ويستعين بما أباح الله له على العمل الصالح أما هذا فيستعين بنعم الله على الكفر وعلى المعاصي والذنوب فاختلف مصير الفريقين عند الله سبحانه هذا هو العدل هذا هو العدل من الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين الناس وإنما يعدل بينهم فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته هذا هو العدل من الله جل وعلا لا يعذب من يستحق الجنة ولا ينعم من يستحق النار هذا إنما يجازيهم على قدر أعمالهم التي عملوها هم لانفسهم انه إنه كان في آل مسرورة منشغل بهذه الدنيا ولا يتذكر الآخرة، بل لا يؤمن بها. ما يقول ما في ما في ولا في نشور. هذه اساطير الأولين، هذه كذا هذه خرافات. ما هنا بعث ولا. ولا ننسور ولا نجنة ولا نار ولا أبدا إنه ظن أن لن يحور وأن أن لن يرجع إلى الله ينسى الدنيا يتلذب بشهوات الدنيا محرمه ويظن يعني يعتقد يعتقد أنه لن يرجع إلى الله لن يحور يعني لن يرجع إلى الله الحور معناه الرجوع الحور معناه الرجوع أي رجوع يسمى حورا، ولهذا جاء في الحديث أعود من الحور بعد الكور والكور هو التمام والحور هو النقص والرجوع فهو يستعيد بالله من النقص بعد الكمال من النقص بعد الكمال ومن الضلال بعد الهدايه إنه ظن أن لن يحرور أي أنه لن يرجع الى الله سبحانه وتعالى وظن أنه لن يخسر حتى إن بعضهم يقول لا إن رجعت إلى ربي إن لي عنده لا الحسن وما قدم أعمال صحيح ويقول لو, لو قدر بعد بعث فسأكون أحسن حالا مني في هذه الدنيا ولا يردت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلب تمنى على الله الاماني بدون عمل انه منا ان لن يحور قال الله جل وعلا بلى يعني بلى سيحور سيرجع الى الله سبحانه وتعالى خلاف ظنه وتوقعه إنه ظن أن يحور بلى سيحور ويرجع إلى الله ويجازى بعمله إن ربه كان به بصيرا ربه الذي خلقه وأمره ونهاه وأنعم عليه وأمهله كان بصيرا باعماله لا يسوي بين المحسن والمسيء افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون الله جل وعلا بصير بعباده لا يخفى عليه شيء من اعمالهم من نياتهم ومقاصدهم ومن اعمالهم ومن افعالهم لا يخفون على الله جل وعلا فهو رقيب عليهم سبحانه وتعالى ان ربه كان به بصيره اي باعماله وتصرفاته في هذه الدنيا فيعمل ما شاء لن يفوت على الله جل وعلا ولن ينسى ما عمله لن ينسى ما عمله بل يحصى عليه والايات في هذا كثيره في هذا المهند ثم قال جل وعلا فلا أقسم بالشفق تقدم أن لا في هذا الموطن انها زائده للتاكيد زائده لاجل التاكيد ليست زائدة ليس لها معنى وإنما تزاد للتأكيد مثل كفى بالله شهيدا با أذى كان العصر كفى الله شهيدا فجاءت البال التأكيد كفى بالله شهيدا لا أقسم أي أقسم الله جل وعلا قال أقسم والله يقسم بما شاء من خلقه يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء فيه عبرة وله أهمية لأجل إن يلفت الأنظار إليه أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله كما في الحديث لا يحلف إلا بالله فلا يقسم بالشفق الشبق هو الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس في الافق إذا غربت الشمس في المغرب بقي بعدها حمرة من شعاعها تستمر إلى دخول وقت العشاء يدخل وقت العتمة فإذا غاب الشفق وجبت صلاة العشاء هذا هو الشفق فلا أقسم بالشفق وهذا عبره من آيات الله سبحانه وتعالى والليل أي وأقسم بالليل والليل من آيات الله سبحانه وتعالى أيضا والليل وما وسق أي ما جمع لأن الليل تجتمع فيه تجتمع فيه الدواب المنبثة في النهار تجتمع في الليل في أوكاريا وفي أو جحورها جحوريا تاوي ليه والليل وما وسق ما جمع من المخلوقات المنبثة في النهار طلب معايشها وأعمالها الليل تأوي الى مبيتها والليل وما وسه هذا قسم ثالث والقمر هذا قسم ثالث فالقمر إذا تتسق يعني تكامل ليلة البدر إذا تكامل ليلة البدر وصار جميلا ومنيرا تام النور والاضاءه والإضاءة للأرض والسماء هذا من آيات الله سبحانه هذا القمر من اعظم آياته من آياته الليل والنار والشمس والقمر من عظم آيات الله عز وجل والقمر إذا اتسق يعني تكامل ترمه ليلة البدر رابع عشر وخامس عشر هو من أعجب مخلوقات الله عز وجل المقسم عليه ما هو تركبون طبقا عن طبق موطي لموطئ القسم وهي لام القسم لا تركبن المفتوحة ممطئة للقسم دائما تأتي بعد القسم لتركبن بضم الباء أي أيها الناس تركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال لتركبن حالا أو لتصيرن من حال إلى حال تركبن طبقا عن طبق هذا على أن القراءة بضم الباء وهي المشهور والمراد الناس تركبن أيها الناس طبقا عن طبق أي لتصيرن من حال إلى حال وقيل لتركبن طبقا عن طبق هذا الإنسان يتنقل في حياته كان جنينا في بطن يومنه، ثم ولد، كان رضيعا، ثم صار طفلا، ثم بلغ التمييز، ثم بلغ بلغ الحلم، ثم بلغ أشده، ثم شاخ وهرم. ثم مات ودفن ثم يبعث أحوال, احوال عديده تمر على هذا الانسان لتركبن طبقا عن طبق من حال الى حال وقل ا لتركبن لتركبن طبقا عن طبق والمخاطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم فتركبن طبقاً عن طبق وهذا ليلة المعراج حيث رفع صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ومر بسماء إلى سماء إلى أن وصل إلى فوق السماوات إلى السماء فوق السماء السابعة هذا في ليلة المعراج أتركبنا ايها الرسول طبقا عن طبق أي سماء بعد السماء مع هذا هذا الإنسان لا يزال غافلا فما لهم لا يؤمنون ما دام من هذه أحوالهم ويشاهدونهم هذا الشيء ويعرفونه ما لهم لا يؤمنون بالله وبرسله ويعملون لآخرتهم ما الذي منعهم؟ الذي منعهم من هذا ما؟ هو إلا الكسل وإلا عدم الإيمان، وعدم اليقين والانشغال بالملذات والملهيات. ما لهم لا ليس لهم عذر. ليس لهذا الإنسان عذر بترك الإيمان. بعد أن بين الله له هذه الأمور الهائلة في هذه السورة لماذا لا يؤمن؟ ما الذي صدّه؟ ما عذر؟ ليس له عذر إلا الكفر والشكوك والعياذ بالله والأوهام ما لهم لا يؤمنون؟ أي شيء منعهم من الإيمان؟ ما هو عذرهم؟ قد بينا لهم ووضحنا لهم وإذا قرئ عليهم القرآن هذا القرآن العظيم الذي فيه العبر والعظات وفيه العجائب سلام الله رب العالمين أبلغ الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وأحلى الكلام هذا القرآن العظيم إذا قرئ عليهم لا يخضعون لأوامره ونواهيه ويستجيبون له وقيل لا يصلون لا يسجدون لا يصلون كما في قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يخضعون لأوامره ونواهيه ويتعجبون من أسلوبه ويتعجبون من أسلوبه ومضامينه التي احتوى عليها هذا القرآن لا ينتهي عجبه ابدا مهما تاملت فيه فإنك لن تصل إلى نهايته وكل يفهم من هذا القرآن بقدر ما اعطاه الله من الفهم مقل ومستكفر مقل ومستكفر لمن تدبر هذا القرآن لكن مع هذا ما يلتفتون إليه العياب بالله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يستدون بل الذين كفروا يكذبون يكذبون بهذا القرآن يقولون هذا أساطير الأولين هذا كلام البشر هذا وهذا كذبونه يقولون ليس هذا كلام الله الجهميه والمعتزله والاشاعره يقولون الله لا يتكلم هذا كلام محمد او كلام جبريل صلى الله عليه هذا مبلغ علمهم من القرآن ما يقولون هذا كلام الله حقيقه فيعتبرون به ان يقولون هذا كلام البشر ان هذا الا قول البشر ان هذا الا قول البشر صلى الله عليه اما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القران لا يستبد بل الذين كفروا يكذبون بهذا القرآن وبهذا الوعد والوعيد وهذه الاخبار العظيمه والأهوال المستقبلة كذبون بها بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون بما يضمرون في صدورهم من الشك والريب والكهر لا يعلمه إلا الله ما في قلوبهم والله أعلم بما يوعون ما هي عاقبتهم بشرهم بعذاب أليم هذه نتيجة عملهم موقفهم من القرآن بشرهم يخبرهم بخبر يظهر آثره على بشرتهم وعلى جلودهم فالخبر السار يظهر على بشرة الإنسان بالسرور والانبساط والخبر السيء يظهر على بشرة الإنسان بالسواد والانقباض هذا واضح هذا واضح أن الإنسان يظهر على بشرته آثار السرور أو آثار العياذ بالله آثار الضد والحزن والخوف بشرهم أن يخبرهم بخبر يظهر آثاره على بشرتهم ما هو هذا الخبر بعذاب أليم عذاب ومع هذا أليم عذاب عادي أليم مؤلم لا يعلم ألمه إلا الله السبب معه السبب ما مر من ذكر أحوالهم ذكر أحوالهم مع الرسول ومع القرآن بل مع الرسل ومع الكتب هذا نتيجته انهم يبشرون بعذاب أليم إلا الذين آمنوا إلا هذا يقولون استثنى منقطع بمعنى لكن لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فاذا كان المستثنى هذه القاعده اذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فالاستثنى منقطع بمعنى لكن وهو استئناف كلام لا الا الذين امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم امنوا بقلوبهم وصدقوا وعملوا الصالحات بجوارحهم وافعالهم فلهم اجر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى غير ممنون اجر وغير ممنون يعني غير مقطوع بل هو مستمر غير مقطوع المن يطلق ويراد به القاطع اي غير مقطوع بل هو مستمر ومتواصل خلاف الدنيا فالانسان قد يعطى شيئا لذيذا وشيئا سارا لكنه ينقطع اما اهل الجنه فانهم لا ينقطع نعيمهم وسرورهم والسبب في هذا انهم امنوا وعملوا الصالحات امنوا وعملوا عملوا الصالحات والفريق الاول كفروا وعملوا السيئات فهذه النتائج وربك لا يظلم احدا وانما يجازي كلا بعمله والله جل وعلا قد بين للناس ووضح لهم طريق الخير وطريق الشر فمن أراد الخير أعانه الله ووفقه ومن أراد الشر تخلى الله عنه وتركه مع الشر والعياذ بالله وتتولاه شياطين الإنس والجن جزاء له على انحرافه عن الخير واعراضه عن الذكر وعن القرآن والله جل وعلا يقول ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون نسأل الله الهدايه والتوفيق والصلاح والاستقامة ثبات على الحق السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن نسأله العلم النافع والعمل الصالح خلاص لوجهه نسأله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن يجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين يقول فضيلة الشيخ افتقكم الله يقول من راجح ذي أرض المحشر هل هي غير أرض الدنيا لقوله سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض أم أنها نفس أرضها نفس هذه الأرض لكنها تغير كما سمعتم تغير وتمد تزال الجبال والمرتفعات والمباني والله هي هي تبدل الارمه وتبدل حساب ارض ثانيه لا تبدل هيئتها وصورتها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في يوم القيامه هل تسلم صحف الاعمال قبل الوزن والحساب أو ما هو الترتيب بين هذه الامور الثلاثه تسلم الكتب والوزن والحساب كلها حاصلة بلا شك ولكن الظاهر والله اعلم أننا إعطاء الصحف قبل الميزان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه إنك كادح إلى ربك كدحا هل قوله كدحا مفعول به اسم الفاعل في قوله كادح أم هو مفعول مطلق صفة للمفعول المطلق إنك كادح إلى ربك لا هو مفعول مطلق مفهول مطلق من كدح كدح كدحا مثل ضرب ضربا هو مفهول مطلق بلا شك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل أعمل مدرسا للقران ويمر علينا آيات فيها سجدة فهل لي وللطلاب أن نقوم بالسجود أم هو على حسب الاستطاعة وحسب المكان الذي نحن فيه ثم بالخيار سجود التلاوه السنه انتم بالخيار ان شئتم تسجدون او لا تسجدون نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يرى المؤمنون احداث يوم القيامه واهوالها ام ذلك خاص بالكافرين كلهم يرونها كلهم يرونها لكن المؤمن يكون في مكان امن في مقام امين واما الكابر فهو معرض للأخطار والعياذ بالله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما الأفضل أن يقال نهاية الدنيا أو نهاية العالم وايهما ادق في العباره عند اهل العلم نهايه الدنيا ما العالم هو ما ينتهي بل ينتقل العالم ينتقل واما الدنيا فإنها تنتهي تأتي بعدها الآخرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول, يقول اشكل علي قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها وبين السبعين ألف الذين لا يحاسبون ولا يعذبون لا تعارض بينهما المرور على الصراط ان منكم إلا واردها اي يمر على الصراط ومنهم من يمر كالبرق كالبرق الخاطف واخرهم من يزحف زحفا اخرهم من يزحف على الصراط زحفا ويسقط في جهنم على حسب أعمالهم يمرون على حسب اعمالهم اعمالهم هي التي تمر بهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هناك من يقول إن سبب أخذه لكتابه من خلف ظهره وأنه بعد مشاهدته لأخذ أهل الإيمان كتابهم بأيمانهم فإنه يخفي شماله وراء ظهره ويمد يمينه طمعا باخذ كتابه باليمين فيفاجأ بأن كتابه في شماله التي اخفاها خلف ظهره فهل هذا القول صحيح؟ او إن جاب عليه دليل من الكتاب والسنه او صحيح أما اذا ما اتى بدليل وانما هو تخيل من عنده او لا قيمه له نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الكافر يناقش يوم القيامه ويحاسب تعرض عليه اعمال سمعتم الكلام تعرض عليه اعماله ويقرر بها ولا ينفرها. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الواسطية وقال إن الكافر لا يحا... الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته لأنهم لا حسنات لهم وإنما يقررون بأعمالهم ثم يؤمر بهم إلى النار فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المقربون يدخل يدخلون الجنة بدون عقاب ولا حساب مع السبعين ألف الذين ذكروا في الحديث المعروف هم السيبرون هم, هم المقربون هم المقربون الألف هم المقربون نعم, نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل قلتم في درس ماض ان المقربين يفعلون بعض المباحات من باب الاحتياط يتركون ما ف... يفعلون يتركون بعض المباحات من باب الاحتياط نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله. يقول المسلم العاصي هل يأخذ كتابه بيمينه ام بشماله كل مؤمن يأخذ كتابه بيمينه كل مؤمن أما الكافر هو الذي يأخذ كتابه بشماله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول العلماء رحمة الله عليهم يشرع سجود التلاوة للقارئ والمستمع دون السامع فإذا لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ لا القارئ إمام إذا لم يسجد الإمام لم يسجد المعموم نعم. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يسجد عند قراءة آية السجدة التي في صاد في الصلاة وهذا صحيح أنها تبطل صلاة من سجد لها هل فيها خلاف هل هي سجدة شكر ولا سجدة تلاوه منهم من يقول انها سجدة شكر وسجدة الشكر لا تفعل في الصلاة ومن فعلها بطلت صلاته ومنهم من يقول انها سجدة تلاوه سجدها داود، نحن نسجدها، وسجدها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: أولئك الذين هداهم الله بهداهم اقتدي. صحيح أنها سجدة لا، انها تسجد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل الكتاب الذي يأخذه المسلم إنما تكتب فيه حسناته فقط؟ لا تكتب حسناته وسيئات، لكن يعفو الله عن سيئاته يعفو الله عن سيئاته وقد يعذبه بها إذا نوقش الحساب قد يعذبه الله بها اما ان يسر الله حسابه فهو لا يعذب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى هذه الكلمه وهي قوله يصلى في قوله سبحانه ويصلى سعيرا هل معناها يدخل؟ يصلى يعني يقاس حرها من الصلي من الصلي يعني يقاس حر شده حرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف تكون الغفلة عن الآخرة هل هو بعدم تذكرها أو بعدم العمل الصالح لها الغافل عن الآخرة بالأمور أولا أنه ينكرها ولا يؤمن بها والعياب بالله ومنها أنه يؤمن بها ولكن ينشغل عنها ينشغل عنها بالملذات واتباع الشهوات أو غير ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يحاسب المرء بسبب الحديث النفسي الله اعلم لكن هو اذا هم بالسيئه اذا هم بالسيئه يتركها لانه لم يتمكن منها ولو تمكن منها لا فعلها ابي تكتب عليه سيئ لنيته السيئه ما اذا تركها خوفا من الله فانها تكتب حسنة إذا ترك هم بالسيئه ثم تركها خوفا من الله تكتب له حسنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقول إن في القرآن آيات او احرفا زائدة ويعدون أسلوب القسم بلا منها ما في زائد بدون فائدة تزيد لكنها لفوائد للتاكيد أكيد ما في زوائد ليس لها معنى ليس لها معنى ما في القرآن شيء ليس له معنى لكن تزاد لغرض ولتاكيد <تصفيق> او غير ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ورود قراءة اخرى في ايه تتركون طبقا عن طبق فهل يجوز لامام المسجد القراءه بها لتعليم الناس انها وارده لا نعم المسجد يقرا بالقراءه المعروف ولا يشوش على الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تعليم القرآن عن طريق ما يسمى بالإعجاز العلمي كالايات التونية والتي فيها خاطر هذا كلام عقلي لا يفسر به القرآن قد يطع وقد لا ي... قد يكون صحيحا وقد يكون خطا فلا يفسر به القرآن النظريات الحديثة لا يفسر بها القرآن ولا يقال هذا معنى الآية لا يقال هذا لا يجوز هذا تفسير بالرأي والعقل ولا يجوز هذا. نعم يقول حظيل الشيخ وفقكم الله يقول كيف نجمع بين دخول الجنة بسبب الأعمال وبين دخولها بسبب الرحمة أيهما اولى ما تدخل بسبب الأعمال يا أخي من قال لك هذا ما تدخل بسبب الأعمال ما تدخل الله برحمه الله عز وجل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل احد منكم الجنه بعمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا أنا الا ان يتغمدني الله برحمه من هو فلا احد يدخل الجنه الا برحمه الله وانما العمل سبب لرحمه الله سبب لنيل الرحمه نعم ولهذا يقول واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون دائما إذا أمر الله بالطاعه قال لعلكم ترحمون هذا سبب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم نظم الشعر وما حكم الاقتباس من القرآن الكريم وتضمينه في شعره لا يجوز ان يدخل الفاظ القرآن الشعر هذا لا يجوز لأن القرآن ليس بشعر ومنزه عن ادخاره للشعر نعم اما الشعر نفسه فيه تفصيل منه طيب ومنه خبيث الشعر فيه تفصيل طيبه طيب وخبيثه خبيث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم البسمله في سوره التوبه في اول سوره التوبه لا يجوز لا تجوز البسمنة في أول سورة التوبة لأنها لم تنزل قبلها فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة التوبة نعم لأنها لم تكتب في المصحف ولم تنزل قبلها كسائر السور يكون زاد في سورة التوبة إذا بها قبل سورة التوبة فقد زاد نعم يقول حفظك الله صحيح انها هي وسوره الانفال سوره واحده الموضوع واحد موضوع الانفال وموضوع التوبه واحد وهو في الجهاد في سبيل الله والقتال نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما رأي في مهنه المحاماه وهل لها اصل في الشرع أي هل عمل بها الصحابه رضوان الله عليهم محامات وكاله يجوز التوكيل في الخصومات لكن على الوكيل والمحامي أن يتقي الله ولا يخاصم إلا بحق ولا يخاصم بالباطل والكذب والزور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من في بيع العربون لمن كان جاهلا في البيع والشراء أي العربون فيه اختلاف الجمهور على أنه لا, لا يجوز أخذ العربون لا يجوز أخذ العربون ولا يحل للبايع أن يأخذه إذا تنازل المستري عن السلعة يرد عليه العربون هذا قول الجمهور عند الامام احمد أنه لا باس ياخذ العربون وقد دفعه عمر وكيل عمر دفعه لحكيم بن حزام لما شرى دار السجن في مكة ودفع له العربون وقال حتى السامر امير المؤمنين فإن رضي اخذتها وإلا العربون او نحو من هذا لحكيم هذا دليل على جواز أخي العربون نعم والمعنى يؤيد هذا لأنه يحبس السلعة عليه يفوت عليه الزبائن ثم يقول هون هو أنت. أو تعويضا عن حبس السلعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من قال بأن الحروف الموجودة في المصحف مخلوقة هل كلامه صحيح؟ عزبنا القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كلام الله رب العالمين أما المداد والحبر والورق والجلد مخلوقه وأما نفس الكلام المكتوب فهو كلام الله حروفه ومعانيه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول إذا كان وزن الأعمال للمؤمنين فقط فما معنى قوله سبحانه وتعالى ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خفت ليس فيها شيء خفت ليس فيها شيء ليس فيها شيء او فيها سيئات اثقل من اي حسنات رجحت سيئاته بحسناته نعم فهي اما ليس فيها شيء وإما ان فيها شيئا من الحسنات لكن رجحت به السيئات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون كيف نرد على الجبرية والقدرية في هذه الآية في باب القدر؟ قال حناهن شيء في هذا الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. الله قدر أنك تعمل الخير أو تعمل الشر. العمل عملك والقدر من الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الديت أدي العمرة مع ولدي أحدهما عمره ثلاث سنوات والثاني ست سنوات فأتمم فأتممنا كل المناسك ثم قيل لي إن علي ان اذبح كبشين عن كل منهما لأني لم أحلق شعرهما وقد أدى يا عمره فهل هذا القول صحيح؟ لا أنهم صحيح يحلق شعرهما خلاص تنتهي المشكله ويحلقه في أي مكان أو خاص الحلق ليس خاصا في مكه لو تحلقهما في الطريق أو في بلادي لا تذكرت فإنك تحلقه وتكمل عمرتهم وليس عليك فدية نعم وحتى لو ذبحت فدية ما عن عنك الحلق لأنه نسك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في, في ليله البارحة سئلتم حفظكم الله عن الدعوة إلى الصيام الجماعي والإفطار الجماعي فذكرتم أن الإفطار الجماعي بدعه فهل يدخل في ذلك مشروع تفطير الصائم وهل اجتماع لا من الإفطار الجماعي هذا طعام يعرض للصائمين يأكلون منه يعرض للصائمين يأكلون منه واحدة أو عشرة أو مئة طعاما يعرض للصائمين ما هي باشا. هذا عمل خير إنما إذا اتفقوا على أنهم يصومون جميع ويفطرون جميع هذا هو الذي نتكلم عنه نعم وكذلك حفظك الله يقول وهل اجتماع الأقالب والأرحام على الإفطار في رمضان؟ داخل فيما ذكرت ما في بينت هذا أنا الباشا كلكم تعرفون هذا ما في انهم يستمعون يفطرون جميع الأرحام والأقارب أو غيرهم أو يوضع طعام للصوام يفطرون هذا ما هو عن اتفاق وعن تعا... عن تعاهد هذا ما سبقه اتفاق على هذا الشيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما موقف امام المسجد إذا أتى أحد المحتاجين بعد صلاة الفريضة مباشرة وقام بسؤال الناس لأن هناك بعض الائمه ينكر على هذا المحتاج ويستدل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقال لا رد الله عليه ضالته لا هذا خطأ هذا استدلالا خطأ هذا في الذي يشدق أما الذي يطلب المساعدة فهذا لا ينكر عليه إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يعلم أنه كاذب وانه ليس محتاجا هذا ينكر عليه ويمنع الحالة الثانية أن يشوش على المصلين لا يتركهم يذكرون الله بعد الصلاة ويرفع صوته ويشغلهم عن الذكر هذا ينكر عليه أما إنسان متعدّب ويقف بأدب ولا يشوش على الناس ولا يعلم أنه كذاب، لا ما يمنع، لا ندري عن نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله. يقول طالب مبتعث للدراسة وتدركه الصلاة وهو في الجامعة فيصلي بإقامة بدون اذان فقال له أحدهم لابد بد من الأذان. فهل كلامه صحيح الجامعه اليونيه ومبتعج الواحد ما يجب عليه هذا ما يجب على الواحد الا يصلي يقيم الصلاه ويصلي والحمد لله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم اثنين وليؤذن لكم أحدكم واليومكم أكبركم من واحد ما يجب عليها لا نعم يستحب له إنه يؤذن وعم الوجوب لا ما يجب عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي مال حال عليه الحول وأتذكر الشهر الذي وجدته فيه لا أنني لا أتذكر يقول عندي مال حال عليه الحول وأتذكر الشهر الذي وجدته فيه إلا أنني لا تذكر اليوم بالضبط فهل يكفي أن أخرج الزكاة في أي يوم من أيام ذاك الشهر يقول وجدته نحن وجدته هو لقطه يعني كيف وجدته أو يقول اكتسبته يعني أو تملكته لا يذكر اليوم الذي تملكه فيه هذا يجتهد إلا تم الحول بنظره وغلبه ظنه يزكيه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ماذا يجب على الابناء تجاه والدهم الذي يؤذيهم كثيرا بالقول والعمل صبرون عليه عليهم الصبر عليه والبر به والاحسان إليه. هذا واجبهم نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ ففقطكم الله إن هم اللي مخطئين خبرناهم اللي يسيون العذاب وهو يزجرهم عن سوء العذاب وعن ترك الصلاة طبعاً عن... لا يبغون يقول لهم شيء إذا كانوا أكلوا ففهم مخطئين وهو المصيب. نعم يقول فضيلة الشيخ ففقطكم الله يقول إذا ألفت كتابا وأردت أن أجعل ثوابه إلى والدتي المتوفاة رحمة الله عليها. هل هذا الفعل جائز لا بس إذا كان الكتاب مفيد، مخيد للناس ولم تسبق إليه فالعمل جيد. جديد من نشر العلم أما إذا كان ما في زيادة ولا في شيء جديد إنما هو تكرار يا اخي اشتر كتب ووقفها اشتر كتب لأمك ووقفها عليها أحسن تتعب تجمع كلاما موجود في الكتب ولا, ولا تأتي بجديد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عدة المرأة على زوجها الذي قد توفي هل خروجها من بيتها يقطع عدتها وعليه فإنها تستأنف العده العدة من جديد لا يا أخي العدة شيء والإحداث شيء بقاوى بالبيت هذا ما هو من العدة هذا من الاحداث من احكام العدة ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة كان لها حاجة تخرج في النار وترجع وباح لها ذلك ولو لم تحد فعدتها صحيحة لأن العدة شيء والاحداث شيء آخر فلو لم تحد مدة العدة تمت العدة ولا لم تحد فعدتها صحيحة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول لو توفي رجل فأرادت زوجته الذهاب للمسجد للصلاة عليه والدعاء له فالذا من الحاجة المباحة وهذه ظاهره كثرة الآن وينبغي أن تحد ما يكون بهذه التوسعات صلي عليه مدام في البيت صلي عليه غسل صلي عليه وإذا لم تتمكن من الصلاة عليه تدعو له تستاغر الله تتصدق عنه هذا نعم يقول فضيلة الشيخ أصدقكم الله يقول لو وضعت الجنائز في مكانها في المسجد انتظارا للصلاة عليها فهل يجوز لشخص أن يصلي على تلك الجنائز ثم يخرج من المسجد لصلاة فريضة في مسجد آخر لا هذا ما عهد عند المسلمين ولا يسبق الامام امام المسجد ما يستق على هذا الشيء إما أن تصلي مع الناس وإما أن تذهب ولا عليك شيء الحمد لله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يثني أو يحني راسه اثناءه خفيفة ليست كالركوع وذلك من باب التحية لا يجوز هذا لا يجوز ثني الراس نوع من الركوع هذا نوع من الركوع والتعظيم هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى يركع له ويسجد سبحانه أما المخلوق فلا يحيى بالخضوع انما يحيى بالسلام والمصافحه والمعانقه اذا جاء من سفر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم حلق شعر العانه وهل له توقيت معين في الشرع ليس له توقيت وهو سنة خلق العانه وقص الاظافر وجز الشارب ونتف الآباط هذا من خصال الفطرة هذا من خصال الفطرة من سنن الأنبياء وليس له تحديد إلا أنه جاء في الحديث أنه ما يزيد عن أربعين يوم ما يترك أكثر من أربعين يوم وإذا اخذه كل أسبوع هذا أحسن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الذي يحلق بالمكينة بعد أداءه للعمرة كأجري من حلق بالموس الموس أبلغ الموس أبلغ في الحل الذي يحلق بالموس أفضل من المكينة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد لدينا في بلادنا أن البنوك تعرض على مدير الإدارة ان يحول حسابات الموظفين لديه اليها والبنك الذي يفوز بهذا العرض يعطي كل موظف بعد ثلاث سنوات راتب شهر هل يجوز اخذ هذا المال لا لا يجوز هذا من, من المرابات ياخذ راتبه فقط ياخذ راس ماله فقط ولا ياخذ عليه زياده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إن زوجته حامل في الشهر الخامس وهي في الشهر الخامس من حملها يقول وقد كشفنا عند ثلاثة أطباء فقالوا بأن الطفل متشوه ورأسه أكبر من جسده وأن المخ خارج من رأسه وزوجتي وهي أم الطفل أو أم الجنين تتألم من وجوده فهل يجوز إسقاطه؟ إضاءة على حياة الأم. لا بد من تقرير مكتوب من الأطباء الفقهاء يأتي به الدار الافتاء وينظرون فيه إن شاء الله ويعطونك الجواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل هناك فرق بين الفكر والعقيدة؟ العقيدة ما يعتقده القلب ويجزم به. أما الفكر هذا ما يعرض للإنسان في مخيلة قد يكون فكر صحيح وقد يكون فكر خاطئ نعم أنت. الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين